Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasthurun. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Wa innaka la ajran ghair mamnun. Wa innaka la ala khuluqin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 ولا تطع كل حلفائين هم ماز من مشاء بنميم من نعن الخير معتد افيم عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين jika terlalu Alaihi Ayaatuna, "Kau akan mengusir orang-orang yang pertama, kita akan menghukum mereka di atas batu. Inna, kalau mereka seperti 121. Fakaf عليها طائف من ربك وهم نائمون 122. Fakafat kassarim 123. Fatenaadau mussbihin 124. Aniraduwa ala harfikum in kunntum salimin 125. Fanqalaku wa Allah tidak akan membiarkan hari ini kalian miskin, walaupun mereka berada di atas tanah yang subur. Jadi, apabila mereka mendengar, mereka berkata, "Kami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 Al-Fatihah, kita akan menanggalkan dengan baik kita, kita akan menanggalkan dengan Allah. Jadi, salah satu kebun-tahun dan salah satu kebun-tahun, jika mereka tahu. أفَنَجَّالُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْعُوْسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّعُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصدر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكرون